بينساني هواك عمري صار صيف وخريف مبيعيش لحظة بلاك يا حبيبي من زمان زايد علي قساك حيراني وقلبي حيران لحظة مش قادر ينساك يا حبيبي إني كيف في بين هواك عمري صيف وخريف ما بيعيش لحظه بلا يا حبيبي من زمان زايد علي يا ساء حيراني وقلبي حيران لحظه مش قادر An